صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويل لكل همزة اللمزة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 التي تطلع على الافئده انها عليهم مقصد في عمد ممدد الله اكغ الحمد لله رب العالمين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 إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفظه إنه كان توابا